سنتكلم اليوم ان شاء الله على احكام الاضحيه والاضحيه في معنى الشرع هي ما يذبح من النعم والمراد بالنعم الابل والبقر والغنم هي ما يذبح من النعم تقربا الى الله تعالى من ي والدليل م ع ي إ ى آخر أ ا ا م ت ش ر ي والدليل على م ش ر و ع ي ة ا ل أ ض ح ي ة قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وقوله تعالى فصل لربك و اشهر ن ح ر أ ا ل أ ق و ا ل في تفسير هذه ا ل آ ي ة أ ن المراد ل ل ص ل ا ة ص ل ا ة العيد والمراد بالنحر ه وقد التفصية و روى مسلم وغيره أ ن ه صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أ م ل ح ي ن أ ق ر ن ي ن ذبحهما بيده وتم وكبر ووضع رجله على صفاحهما وروى الترمذي والحاكم عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم ابن يوم النحر من عمل أ ح ب إ ل ى الله تعالى من إ ر ا ق ة الدم إ ن ه ا ل ت أ ت ي يوم ا ل ق ي ا م ة بقرونها و أ غ ل ا ف ه ا و إ ن الدم ليقع من الله بمكان قبل أ ن يقع من ا ل أ ر ض فطيبوا بها نفسا ه وقد أ ج م ع ت ا ل ا م ة على م ش ر و ع ي ة التضحيه ة التفليفي ي سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء وقال أ ب و ح ن ي ف ة بوجوبها على القادر فهي عندنا س ن ة م ؤ ك د ة في حقنا نحن أ م ا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت و ا ج ب ة ل م ا رواه الترمذي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ت بالنحر وهو س ن ة لكم وفي روايه للدار القطني كتب علي النحر وليس بواجب عليكم وهذان الدليلان هما اللذان سند إ ل ي ه م ا جمهور الفقهاء في أ ن ا ل أ ض ح ي ة س ن ة وليست ب و ا ج ب ة و أ م ا وجوبها على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من خصوصياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وسنيتها عندنا هي س ن ة ك ف ا ئ ي ة وليست س ن ة ع ي ن ي ة على معنى أ ن ه إ ن تعدد أ ه ل البيت الواحد وفعلها واحد منهم ف إ ن ه ا تكفي عن الجميع اي يقال إ ن هذا البيت قد ضحى و إ ن كان الثواب مختصا بالذي ضحى فصلاه ا ل ج ن ا ز ة فرض ك ف ا ي ة المراد المراد من الميت الأمة الأمة الأمة الميت الجنازة أن تقع على الميت بغض النظر عن الفاعل أن ينفع لها أجزأ فعله عن بقية الأمة. فيقال إن صلاة الصلاة صلت على الفاعل لها فعله فيقال الشعار يقال على هذا بقية أجزأ تقع في بغض ظهر إن وكذلك ل ن من ا ل ي يثاب ا ذ الذي ي يثاب الميت بالطلاة على صل هو و ذ ل ك ا ل س ن ة الكفائيه ك ا ل أ ض ح ي ة هي س ن ة ك ف ا ي ة في البيت الواحد الذي تتعدد أ ف ر ا د ه من ا ل أ ب و ا ل أ م والجد و ا ل ج د ة و ا ل أ و ل ا د إ ذ ا كانوا في بيت واحد وضحى واحد منهم فقد أظهر اظهر ل يقال إن هذا البيت ش ع ا هذا ر إن فيه ش ع الشعار ر ا ت ي الباطين ولكن الذي يثاب على التضحية والذي فعل ولكن يقال إن هذا البيت ظهر فيه ة فقط فعل الطلب هذا ولكن على ولكن عن إن ظهر التضحية فتكون ا ل ت ض ح ي ة عن المضحي وعن أ ه ل البيت جميعا و إ ذ ا لم يتعدد افراد البيت فتكون س ن ة ع ي ن ي ة يعني إ ذ ا كان في البيت إ ن س ا ن واحد ف ه ذ يتعين عليه إن كان, ان كان قادرا على ا ل ت ض ح ي ة يتعين عليه أ ن يضحي والمكلف ب ا ل ت ض ح ي ة هو المسلم البالغ العاقل هو المسلم الحر لان العبد لا يملك والبالغ لأنه لا ي... لان الطبي لا يكلف فيتعلق به خطاب التكليف وكذلك المجنون فيتعلق به خطاب التكليف المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع فاذا لم يكن م س ت ط ي ع ا فعند جميع الفقهاء عند الذين قالوا بالوجوب والذين قالوا ب ا ل س ن ي ة لا تكون و ا ج ب ة ولا تكون س ن ة والمراد ب ا ل ا س ت ط ا ع ة أ ن تكون ف ا ض ل ة عن حاجته و ح ا ج ة من يعوله ل أ ن ه ا من قبيل صدقه التطوع وصدقه التطوع ما يخرجها صاحبها الا إ ذ ا كانت ف ا ض ل ة عنه وعمن ن يعوله ممن تلزمه إ ع ا ل ت ه وينبغي أ ن تكون ف ا ض ل ة عن يوم الغيد و أ ي ا م التشريق ل أ ن هذه ا ل أ ي ا م ا ل أ ر ب ع ه تعتبر وقتا ل ل ت ض ح ي ة و ا ل ت ض ح ي ة إ ن م ا تكون سنه ة فيما ف إذا ع ل ا الإنسان فيما إ ذ ا كان موجودا وقت ا ل ت ض ح ي ة ف إ ذ ا كان حملا ما يندب ا ل ت ض ح ي ة عنه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن قد يضحي عن نفسه يعني الخطا وجه إ ل ى ا ل ب ا ر غ لكن لو أ ر ا د البالغ أ ن يضحي عن ابنه الصغير ف إ ن ه يصح له أ ن يضحي ليس المخاطب الولد الصغير و إ ن م ا ا ل أ ب يريد أ ن يضحي عن نفسه وعن ابنه الصغير لا مانع من هذا يضحي عن الموجود وقت ا ل ت ض ح ي ة و أ م ا من لم يوجد وقت ا ل ت ض ح ي ة كالحمد في بطن أ م ه فهذا لا يضحى عنه كما أ ن ه لا تخرج عنه صدقه الفطر ما من الفطر إلا عن من كان تخرج صدقة عن م ولذلك ج و و د ة نعم وبذلك قال ا ل إ م ا م البلقيني من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن ويظهر أ ن س ن ي ة ا ل ت ض ح ي ة تتعلق بمن يولد عند دخول وقت ا ل أ ض ح ي ة فمن ك ا ن انفصل بعد يوم النحر أو ما بعده يعني سنة حملا ثم يوم ما أيام التشريق مثلا لم ذلك الوقت التشريق يتعلق ل ا أو في بعد بعده به أ ض ح ي ة وسنة التضحية ليست مختصة ليست بالبقينين و إ ن م ا هي ع ا م ة لمن في ا ل م د ي ن ة في ا ل ح ا ض ر ة وفي ا ل ب ا د ي ة ولمن كان مقيما ولمن كان مسافرا حتى ولو كان حاجه ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم ضحى في م ن ا عن نسائه بالبقر كما رواه البخاري ومسلم وبناء على أ ن تضحيه سنه إ ل ا ب أ ن يلتزمها صاحبها ككل القرب لا تجب إ ل ا بالالتزام والالتزام إ ن م ا يكون بالنذر فما لم ينذر ا ل إ ن س ا ن ا ل ت ض ح ي ة ف إ ن ه لا تجب عليه التضحيه ة التضحية عزم على التضحية وإذا الإنسان فإنه أراد على عزم ظفرة ولا يستعمل طبيعة محرم فاذا لم يكن له محرما يكن ينزب إ أراد ا ل ط فعل ي يزيل ة أن لا ش ر ه و ا ظ ف ر هذا في عشر يضحيه ليس فقط س ن له الا يزيل ف إ ذ ا فعل هذا ما يقال إ ن ه ترك ا ل س ن ة بل يقال إ ن ه فعل المكروه لما ا ر و رضي الله عنها ان ل ل ه ع ه النبي أن ا صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ر أ ي ت م هلال ذي ا ل ح ج ة و أ ر ا د أ ح د ك م أ ن يضحي فليمسك عن شعره و أ ظ ف ا ر ه ويستوي في هذا شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الشوارب وشعر الإبط والعانة في اللحية يأكل الرأس فإنسان هذا الإبط شعر عشر قبل الحجة يحلق الشعور التي يريد حلقها وبعد ذلك يمسك عن حلق الشعور امتثالا ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ويستثنى من هذا ما كانت إ ز ا ل ت ه و ا ج ب ة كما لو بلغ ا ل إ ن س ا ن في عشر ذي ا ل ح ج ة وكان يعتقد وجوب الختان فعند ذلك يختتن ل أ ن الواجب في هذه ا ل ح ا ل ة مقدم على ا ل س ن ة إ ذ ن أ و ل شيء يتعلق به يندب له أ ن لا يزيل شعرا ولا ظفرا في عشره ذو ا ل ح ج ة و ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة يسن له أ ن يذبح ا ل ت ض ح ي ة بنفسه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ويندب له أ ن تكون ا ل ت ض ح ي ة في بيته وليس في الخارج كما يفعل كثير من الناس هنا ي أ خ ذ و ن ا ل أ ض ح ي ة إلى الى م س ل إ المسبح ي س ب ح ه ا هناك و ي أ ت ي بها إ ل ى البيت صارت كاللحم ولم تعد و لها بهجه الاضحيه والأضحية ليس المراد منها فقط إراقة、الجن. وليس ل الإنسان الفقراء م منها ر ا فقط يطعم والمساكين شعائر ة يوم العيد ويندب ل في بيته بمشهد ي ن من أ ه ل ه قال يفرح بالذبح ويتمتع باللحم في يوم النحر و إ ن تعددت ا ل ا ض ح ي ة يذبح جميع ا ل أ ض ا ح ي في بيته نعم و أ م ا ا ل م ر أ ة فهي ض ع ي ف ة عن الذبح وبناء على هذا ا ل أ ف ض ل لها أن توكل يسن توكل في ح ق ه ان أ توكل نعم والتوكيل ليس بالمرأة والتوكيل خاصا ليس بل لكل من ضعف عن الذبح ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن أ ع م ى أ و ك اشل ن أ او كان غير قادر نفسيا على ذبح ا ل ذ ب ي ح ة ف ا ل أ ف ض ل له أ ن يوكل قادرا علي كثير من الناس حينما يمسك السكين بيده ت ر ت ق ي مفاصله ما تادى ا ل ذ ب ح ة وربما اادى ا ل ذ ب ي ح ة في هذه الحاله ة ربما آذى نفسه يعني كثير حينما يعني من الناس حينما ذبح يعني هذا نفسه في الذبح ما يعلم ما يعرف ف ا ل أ ف ض ل له هذا أ ن يوكل نعم فليس فقط ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة و إ ن م ا ب ا ل ن س ب ة لكل من عجز عن التضحيه بنفسه لكنه إ ن عجز عن التضحيه بنفسه ووكل ي ن د ب له أ ن يشهد اضحيته حينما يذبحها الوكيل عنه لما رواه الحاكم ب إ ث ن ا د قال إ ن ه صحيح أنه صلى الله عليه صلى وسلم قال لفاطمة رضي الله رضي ت عمران ا عنها ل ى ق و ي أضحيتك فاشهديها إلى فإنه بأول ق ص ة من م د ه يغفر تلف لك ما م ذ ن و بن ك قال ع م ر حسين هذا لك ولهل أ بيتك ف أ ه ل ذلك أ ن ت م قد يكون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وسلم هذا الله أهذا خاصا صلى لك و لاهل ب ي ت ك إ ن كان كذلك ف أ ن ت م اهل لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قاله هذا لك و لاهل بيتك ف أ ه ل ذلك أ ن ت م أ م للمسلمين ع ا م ة قال بل للمسلمين عامه ة ذ ذنوبه ا الله تعالى على المؤمن أنه ذنوبه بكثير من الأمور من جملتها التضحية من من من نعم يعني أنه يغتد بكثير على فانه ب أ و ل ق ط ر ة من دمها يغفر لك ما تلف من ذنبك وقد ذكرنا أ ك ث ر من م ر ة أ ن الذنوب التي تغفر هي ما كان متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى وليس متعلقا بحق البشر ويغفر من الذنوب ما كان لا ي ط ب قضاؤه و أ م ا ما طلب قضاؤه كما لو أ ن ه أ ف ط ر في نهار رمضان بعذر أ و بغير عذر إذا أ فالتضحيه بعذر ع ي بغير ه فهذا ذنب وأما إذا أفطر عذر عليه ذنب وعليه القضاء ة تكفر ع ن تغفر له ما فرط من ذنب في إ ف ط ا ر ه لكنها ما تسقط عنه القضاء لا بد من القضاء في هذه العالم ح ا ل ة ي ن ي ر ب م يفهم كثير من ا ن ا س ن يعني الأحاديث التي الظروب السابقة الصلاة وردت في تكثير الذنوب يعني ذكرك فترة من الزمان ثم ض ح ه يسقط الاسم الذي يلحقه ب ت أ خ ي ر الصلاه ة عن و ق ت ا الإنسان إذا أخر الصلاة لأن أخر عن وقتها فهو عنده في يترتب عليه أمران الأمر الأول فإذا عنده عليه وقتها أنه بقضائها الأول والأمر المعصي عن أمران الثاني من دام لابد يترتب بتأخير يطالب حية الأمر الصلاة الصلاة ما قضائها سقطت عنه ا ل م ط ا ل ب ة بالقضاء ولكن ما تسقط عنه ا ل م ع ص ي ة إ ل ا ب م غ ف ر ة من الله تعالى لا ع ل ا ق ة لها بالقضاء هذه المغفرة قد تحدث بالتسليحات التي تكون الصلاة بالحج بالعمرة بالجمعة الجمعة, إلى الجمعة. قد تحدث بالساعة التي يصادف الإنسان يوم الجمعة قد تحدث بليلة القجر بوسائل إلى بليلة جملة يوم من جبر كثرة قد قد قد قد قد قد تحدث تحدث تحدث تحدث تحدث تحدث تكون تقصية ن ع ت ق د أ ن الله تعالى يغفر هذه الذنوب ف إ ذ ا الذي يغفر الذنب ولكن القضاء يبقى م س ت ق ر م في ذ م ة ا ل إ ن س ا ن وكذلك يبقى المعاصي ما كان متعلقا بحقوق البشر والكبائر حديث سبحانه النصوح النبي عليه التي يقبلها الصلاة والسلام ما لم تغشى أما الكبائر فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى الكبائر ما تكفرها إلا التوبة لم إلى الله تغشى سبحانه وكذلك ت الاستنابة فمستند وستثين تعالى ع عليه عطى عليا عنه نعم ا وأما الجواز النبي الصلاة والسلام ساق مئة بدنة فنحر منها ثلاثا الله المدية ما ل الأضاحي ى طيب بيده رضي بقي بدنة و أن مئة ثم من فنحر فنحر قوله ل ف ا ط م ة رضي الله عنها عنه قومي الى أ ض ح ي ت ك ف ا ش ه د ي ه ا فهذان دليلان على جواز ا ل ا س ت ن ا ب ة نعم وشرط ا ل ت ض ح ي ة ب ا ل ن س ب ة لما يضحى به أ ن تكون من النعم كما ذكرنا في تعريفها الشرعي قلنا ا ل ت ض ح ي ة هي ما يذبح من النعم تقربا إ ل ى الله تعالى فالنعم شامل للإبل والبقر والغنم قال ولا تصح من غير هذه الحيوانات الثلاث لا تصح إلا للإبل إبل من من نعم إبل وبقر وغنم نعم وبقر غير تصح تصح هذه بسائر سائر أ ن و انواع ع ا سائر أ ا ل إ ب ل وسائر أ ن و ا ع البقر بما في ذلك الجاموس وسائر أ ن و ا ع الغنم نعم ويدخل فيه المعز ب إ ج م ا ع علماء الامه أ م ة ق ل تعالى لكل أ ة جعلنا من فكل ل ل من يذكروا اسم ا على ما ر ز قال ه م من بهيمة تعالى م ومن عن النبي ل ص الله ولا أصحابه عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه عن بشيء من أحد ضحى سوى هذه ا ل أ م و ر الثلاثه、نعم. فلا تصح ا ل ت ض ح ي ة بالغزلان مثلا ولو كانت ق ر ي ب ة الشبه بالمعز ما يصح التضحيه ب ا ما هي الشروط هذه الحيوانات لكن هذه الحيوانات الشروط أ بها ا ل إبن ر أن يكون سنوات في عمرها أتمت خمسة سنوات في السنة الثالثة وشرط ا ل ض أ ن أ ن تتم لا ه س ن ة وتطعن في ا ل ث ا ن ي ة هذا يعني ب ا ل ن س ب ة للغنم بأحد أ م ر ي ن أن تكون ب ا ل غ ة وهذا يكون ب أ ح د أ م ر ي ن إ م ا بان تتم س ن ة وتطعن في ا ل ث ا ن ي ة و إ م ا أ ن تسقط ع مقدم أثناء مقدم الاسنان أ ث ن ء ف ي ت د ل على بلوغها ل به س ل ل ت ي يضحى ي حدث أحد بها فإذا ا أ م ر أ ي فاذا أولاً جازت تضحية بها إ ب لم ت ر تبدل ة أشهر ث ب بها ت جازت تضحية أشهر وتكون ق ب غ اسنانها ة ل ت ي يضحى واتمت سنه وطعنت في ا ل ث ا ن ي ة جاز أ ن يضحى بها لما رواه أ ح م د وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم ض ح و بالجذع من ا ل ض أ ن ف إ ن ه جائل ويجوز أ ن يكون ا ل ت ض ح ي ة يجوز أن تكون أن بالذكر كما يجوز أ ن تكون ب ا ل أ ن ث ى أ ي ض ا باجماع علماء ا ل أ م ة لا خلاف بينهم في هذا وإن ويجوز يكون يجوز يكون وسلم كانت من بالأنثى نعم أن أن لأنه بالذكر التضحية خصيا خصيا الله تضحية لحمه لطيب عليه أفضل صلى ضحى بكفين قصيين فيما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د و أ ب و داود وغيرهما ويجوز التضحيه ة بالذكة كما يجوز ي ت ض ح بالابل وإن الذكر ا إ ب ل والبقر ا ل و ا ح د ة منها ت ج ز ء عن سبب فمن ضحى ب ن ا ق ة أ و ببعير بلغ السن التي ذكرناها فالتضحية بواحد منها يجزئ عن س ب ع ة أ ش خ ا ص أو أنه كانه قدم سبعا من, من الغنم وكذلك ا ل ب ق ر ة تجزئ عن سبع و أ م ا الشاه فلا تجزئ الا عن واحد ا ق و ل ب عن م ا عن سبعة لما ر واحد ه الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين مسلم مع وسلم رسول قال صلى ل عن خرجنا جابر ا ب رضي ف أ م ر ن ا أ ن نشترك في الكبل والبقر كل س ب ع ة منا في بدنه وفي ر و ا ي ة له نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ح د ي ب ي ة البدن عن س ب ع ة والبقر عن س ب ع ة وسواء كانوا اهل بيت واحد أ و كانوا أ ه ل بيوت م ت ف ر ق ة ويجوز أيضا أن يشترك أن سبعة في بدنه مثلا في ن ا ق ة أ و في بعير و أ ح د ه م يريد ا ل ت ض ح ي ة والثاني يريد لحما لا مانع من هذا لو أن الستة التضحية اللحمة فالواحد السبع على اشتركوا أرادوا أراد واحد يجوز وستة أسباع توزعوا فيجوز أن أراد يأخذ أسباع أنها أضحية فيجوز فيها بأنواع نعم هذا الاشتراك كثيرة متعددة فيها وكذلك لو أ ر ا د بعضهم ا ل ت ض ح ي ة و أ ر ا د بعضهم ا ل آ خ ر ا ل ه د ي ف إ ن هذا جائز و أ م ا ا ل ش ا ة فلا تجزئ إ ل ا عن واحد لما رواه مالك في الموطا عن أ ب ي أ ي و ب رضي الله عنه أ ن ه قال كنا نضحي ب ا ل ش ا ة ا ل و ا ح د ة يذبحها الرجل عنه وعن أ ه ل بيته لما قبل قليل ذكرنا الأضحية بأن سنة قال ف ع ه ا ا ل و ايوب ح د من أهل ل ا ب ت فتجزئ قال أ ب أ ي و ثم ت ب ا ه م الناس بعد ه فصار كل واحد من اهل البيت يذبح ر ب ح ولكن ه ا تصير م ا ا ه فيما إ ذ ا كان ينوي ا ل م ب ا ه ا أ وقصد المباهاه ت وأن كل واحد أ من كل ل البيت الله تعالى على التضحية كان قادرا وأراد اقتراء يربح ويثاب وجه الله تعالى فهو خلاف في مضح العلماء هذا وما هو الافضل إ ذ ا قلنا ان سبعة و ا ل ب ق ر ة تجزئ عن س ب ع ة و ا ل ش ا ة تجزئ عن واحد ف أ ي ه م ا أ ف ض ل قال و أ ف ض ل ه ا بعير ثم بقره اذا إ أ ر ا د الواحد أ ن يضحي هو يضحي بشاه ة يضحي بعير ب ق ر ة لا شك أ ن ه اذا ضحى ببعير أ و ب ق ر ة يكون أ ف ض ل مما ضحى بشاتم لما ورد في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم ا ل ج م ع ة ثم راح في ا ل س ا ع ة ا ل أ و ل ى ف ك أ ن م ا قربا ب د ن ة ومن راح في ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ف ك أ ن م ا قربا ب ق ر ة وسنتكلم على هذا الحديث وما يتعلق به من ا ل أ ح ك ا م في الدرس القادم إ ن شاء الله في صحيح مسلم فهو النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعني أ ر ا د أ ن يدل على عظم الثواب لمن ذهب مبكرا في يوم ا ل ج م ع ة فقال من راح في الساعه الاولى ث ب ذهب مبترا قرر بدنة عظيمة الساعة فإذا أخر قرب الثانية فكأنما قرب بقرة قال ك ذ ك من ض ح فإذا نفسه فقدم أفضل فقدم طبعا شاسا ضحى عن نفسه طبعا يعني فقدم بدنة أفضل من يقدم شاسا فمن قدم وافضل ما قدم ب ق ر ة ف إ ذ ا أ و ل شياه بعد ن ب ذلك البقر بعد ذلك الغنم لكن لو أ ر ا د س ب ع ا يضحوا د س ب ع ايهما ض ح افضل أ ن يضحي السبعه ببعير أ م ان يضحي كل واحد منهم بشاه ا ل ت ض ح ي ة بالشاه في هذه ا ل ح ا ل ة أ ف ض ل لطيب لحمها سبع شياه أ ف ض ل من بعير أ م ا لو أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يضحي هو أيوما أظن أن أفضل من من يأكل الضحية ببعيد ومضيح التضحية ببعيد التضحية البعيد ويستفيد منه. ولذلك قال أفضل من من من م بشاث لا بشاث ن لكثرة شك هذا و ل ل ك ق ل أفضل وشاث مشاركتين في من ب ع ي ه ذ ا ب ا ل ن س ب ة لما تجزئ عنه ا ل أ ض ح ي ة تجزئ عن س ب ع ة أ و تجزئ عن واحد ولكن ما هي شروطها هل هي صحه ا ل ت ض ح ي ة بكل النعم شيء من قال لا ليس كل شيء من النعم تصح التضحيه ص ي اي ة من النعم أي إذا يعني إذا جعلناها قتيما ا ا الاخرى ن من الانعام ليست ي به ا ا ل ن ع ولا بالضباء ولو كان في يعني عيوب قلة هناك شروط لا بد من توفرها حتى تصح ا ل ت ض ح ي ة ب ا ل أ ن ع ا م الشرط الأول سلامتها من كل عيب ينقص ل ح م ه اللحم ك عيب ينقص ا ل فيعتبر مانعا من ا ل ت ض ح ي ة وبناء على هذا هذا قانون عام كل ما أ ن ق ص اللحم يعتبر مانعا من ا ل ت ض ح ي ة ما هي تفاصيله هذا له القانون العام له من بد ت فلا ص ي ه ت ف ص ي ل قال فلا ه تجزئ العشفاء, العشفاء أي التي ذهب نخو عظامها من ش د ة هزالها ب حيث صارت نحيله ة قال لما ا ر و الترمذي وصححه. أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين وعوارها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين تجزئ أربع عرجها في وصححه والعجفاء التي لا تنقي أ ي التي ذكرناها ا ل آ ن التي ذهب مخ عظامها من شده ب ز ا ل ي ا فلا تجزئ عجفاء ولا تجزئ مجنونه ة مجنونة إذا كانت شاثا التي ا الرعاة يعني ويعرفها أصحاب المواشي إما أنها تمشي تدور حول نفسها أو أنها تمشي خارج الطف أو أنها حول تدور أو أو تبشي ي ط لها ب أ ك ل يعني ي ع ن ر ف و ه امارات ن ع ل ه أ م ا ك ث ي ر ة وجنونها هذا طبعا ا ليس ج ن و ه ليش ا ا ن يستفيدون لها ي س ل عقل يعني كعقولنا ا تصرفاتها كما يطلب الإنسان حينما فا اضطراب تطراب لماذا لا قال ولكن جنونها تطلب لا يطلب لأن للقرار يطلب ل ك يعني يجن في يؤدي في تجزئ؟ صحتها ه أ تضطرب حركاتها ف ي ه ز ل جسمها وبناء على هذا ما تصح السطحيه بها ولا يصح م ق ط و ع ة بعض ا ل أ ذ ن و إ ن كان البعض المقطوع ي س ي ر هذا على ما ذهب إ ل ي ه أ ص ح ا ب ن ا و أ م ا أ ب و ح ن ي ف ة رضي الله تعالى عنه فقد ذهب إ ل ى أ ن ه إ ذ ا كان المقطوع د و ن ا الاذن التي تثقب أ و التي تكون فيها شق هذا الذي الأذن يضر هو مطع جزء م ن ا ل ولو أ ذ ن ك اذا ن عندنا وعند أبي حنيفة يثيرا أبي إ كان المقطوع اكثر ل ل ث ث أما إذا ا المقطوع ن أ ك من الثلث أ و قطعت الاذن ه في هذه الحالة ما تصح بها عند الجميع ولا ذات عرج بينا. إذا كان عرج لا التضحية يصح ب هذه ا و ك ل العوراء التي ل ك ا عور و بيّن لا ذات المرض ا ل ب يصح ن البيّن ولا ذات الجربي البين. هذه لا ذات هذه ي ا ل ت ض ح ي ة بها أ م ا إ ذ ا كان هناك مرض يسير فلا يضر. لا يضر هل عدم ضرر اليسير عم ا لكل ا ل أ و ص ا ف التي ذكرناها عند ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى ظاهر كلامه أ ن الشيء اليسير مما ذكرنا في كل ما ذكرنا ما يضر إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م النووي رضي الله تعالى عنه استدرك عليه فقط في مساله أ ل ة ج ر ر ب فقال الإمام النووي م ح الجرب ل قلت الصحيح المنصوص ل ه ا يضر يسير والله ولو الجرب كان جربها يسيرا أعلم أي أن ف إ ن ه يضر في التضحيه بها لما يؤدي من ضرر في لحمها ولذلك يستوي فيه كثير الجرب ويسيره فهذا مما اختلف به ا ل إ م ا م النووي والرافعي الرافع ض ر اليسير ذكرنا ما من كل ما ذكرنا عند النووي كذلك إ ل ا في الجرب والمعتمد وما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ولا يضر فقد القرن لأنه اللحم ما يضر يؤثر في فقد وكذلك شق ا ل أ ذ ن وثقبها ل أ ن ه ما يؤدي بضرر للحم ولا يقال إ ن ه ا ن ا ق ص ة التي قطع بعض أ ذ ن ه ا قطع شيء يستفاد منه ويؤكل قد أذنها لا ن ي ء و ل ذ ل ك ما、يضح. هذا ا يضر ب ل ن بالنسبة س ب ة الأضحية لشروطها لوقتها يدخل وأما وقت متى الحيه لها وقت ككل ما يتقرب به إ ل ى الله سبحانه وتعالى ليس ككل ما يتقرب ككثير مما يتقرب به إ ل ى الله ل أ ن بعض ما يتقرب به إلى الى ل ليس له、وقت. مثلا لأنتقرب ه وقت إ الله بتحية ا ليس ن ج د ل له وقت في في أي ليس ليس وقت وقت وقت ستتقرب قرب تتقرب انتهت تعالى المسجد الله الله الله الدعاء هذا ليس له وقت. تتقرب به إلى الله تعالى لكن له له به إلى إلى إلى كل ذكر ساعة ولكن هناك عبادات او قرب ا نتقرب بها الى الله ولكن لا يصح التقرب بها الى الله الا ضمن وقتها المحدد لها ش ر ع ة مثل الاذان مثل ص ل و ا ت مثل ص ي ا م في شهر رمضان مثل الحج مثل ص ل ا ة ا ل ج م ع ة مثل ص ل ا ة العيدين مثل ص ل ا ة الخسوف والكسوف نعم هذه لها اوقات معينه ة نعم ومن م ج ل ت ا الاضحية ما هو وقت التضحية؟, قال وقت التضحيه يدخل بارتفاع الشمس يوم من ن ح ر كرمح هذا الكلام الذي قاله ا ل آ ن إ م ا م الرافعي س ن ش ح ه على ظاهري بعد ذلك نذكر كلام ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ظاهر كلام الرافعي ولكن لا خلاف النووي والرافعي في هذا الظاهر كلام الرافعي ولكن نعم في بين نشح وضع ان ل ا م الرافع أ وقته اذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر لكن هل هذا شرط بحيث لو أشرقت أشرقت الشم اشرق طلعت الشمس خينا نكمل أ ن ترتفع الشمس كرمح في يوم النحر وبعد ذلك نصلي ونخطب خطبتين خفيفتين إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر كرمح يتسع يوم ومضى زمن يتسع ل ص ل ا ة ركعتين بما ف ي ه م من التكبيرات يوم العيد وخطبتين خفيفتين دخل وقت الاضحيه ي ذ هذا لماذا هذا ا لا عندما الإنسان الصلاة لا نقول نقول من نقول لأن يجع ع ب الناس لا يصلي صلاة العيد يصلي سنة وعند مؤكدة ن ف ة واجبة ا ج عند ل م و ر سنة الإنسان من كان يعني من أهل الصلاة فإذا كان مؤكدة الصلاة مثلا في فإذا أهل في بادية وما يريد أ ن يذهب إ ل ى المسجد ي د ع صلي ا ل ع ي د وحده مع أ ه ل ه مثلا ما هو الوقت الذي يجب أ ن يمضي أ و أ ر ا د أ ن لا يصلي ما صلى ما, ما هو الوقت الذي يجب أ ن يمضي حتى يدخل وقت ا ل أ ض ح ي ة ب الذي ن س ب ة ل ل يصلي ع ن د ما يرجع من ا ل ص ل ا ة بعد خ ط ب ة ا ل ض ح ك ف و ر ا هذا لا إ ش ك ا ل فيه ل أ ن ه قطعا مضى عليه الوقت الذي إ ذ ا مضى دخل به, به وقت ا ل ا ض ح ي ة أ م ا الذي لم يذهب أ و لا يريد أ ن يصلي ص ل ا ة العيد فيدخل وقت ا ل ت ض ح ي ة على ظاهر كلام الرافعي بارتفاع الشمس, الشمس قدر رمح ومرور وقت يتسع ل ص ل ا ة ركعتين وخطتين خفيفتين نعم النوي أن تعالى راجعي الإمام رحمه كلام الله أراد يوضح قال إ ن ظاهر كلام الرافع ان ارتفاع الشمس كرمح ي ن هذا شرط قال لكن المعتمد المفتى به أ ن ارتفاعها ليس شرطا و إ ن م ا هو ف ض ي ل ة و إ ن م ا الشرط طلوعها ثم مضي قدر يتسع لصلاه ركعتين وخطبتين خفيفتين لكن أفضل الكمال في السنة أيهم في قال الكمال أ ن ن ن ت ظ ر ارتفاع الشمس كرمح وهو المعمود به في جميع ا ل أ م ص ا ر على مر القرون والاعصار أ ع ر ينتظروا ر الناس ا ت ف الشمس ذلك كرمح وبعد ي ل لكن ل و ن م ش ق وتقع تقع فتقعوا ت الطرات يتكلم ارتفاعها الشمس لا لماذا العلماء ذلك فل على أم كرمح وبعد إذن صحيحة قال يتكلمون على ارتفاعها كرمح من أ ج ل ف ض ي ل ة هذا وقت ا ل ف ض ي ل ة إ ذ ن الامام النووي رحمه الله تعالى بين المراد من كلام الامام إ م ل ر ا ف ع ع ي ن ظ الرافعي ا الإمام م هنا أنه فيها لكن النووي كان الرافعي خالصة الإمام الرافعية خلافاً مسألة شرط ليس كل مسألة ج ي فالرافعي يتكلم على هذا كما تكلم عنه ا ل إ م ا م النووي إ ل ا أ ن ه في المحرر ما بين هذا ا ل أ م ر ولا و ض ح ه فوضحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إلى متى تبقى؟ وقت إلى متى يبقى؟ قال يبقى وقت التضحية عندنا إلى التضحية قال التضحية التشريق وهو اليوم الرابع مع يوم النحر يعني يوم النحر وثلاثة أيام التشريق متى تبقى؟ متى يبقى؟ يبقى أيام مع يوم يوم أيام وقت وقت وهو عندنا يعني آخر إ ذ ا غربت الشمس في آ خ ر أ ي ا م التشريق يعني في اليوم الرابع عشر من أ ي ايام م ل إلى ا ي و النحر حادي اليوم الثالث عشر ذي ا الشمس غربت الحجه ي أيام و م من الثالث ل عشر ة ا ن ت ى وقت فيه هذا عندنا وعند الثلاثة عند وأحمد وأبي حنيفة إذا غربت القطف هذا عندنا الأئمة الثلاثة مالكين إذا الشمس فيه عند حنيفة في اليوم ا ل ث ا ن ي من أ ي ا م التشريق يعني يومان بعد يوم النحر نعم من ابن حبانة منحر لابن حبانة الشافعية عرفة فيما الشمس أيام ما موقف وأيام التشريق كلها منحر وأيام وجليل قالوه وقتها غروب رواه وطححه وفي رواية إلى التشريق البيهقي كلها التشريق كلها التشريق ثلاثة في بقاء آخر آخر في كل أيام التشريقي كل هذا الذي ذكرناه من ا ل أ ح ك ا م متعلق بكل أ ن و انواع ع الأضاحي ل و ك من حيث ش ر من حيث ل لمن التضحية السن ل و كونها ق ت يستحب من ما من من من ن حيث حيث حيث يريد ا م ه ذ الاضاحي عام في ك أ ن و ع ا ل أ إذن يكون سؤال أن أنواع نقول نعم أنواع الأضاحي سؤال هناك أ ض ا ح ي يتقرب بها قرب السنه يفعلها ا ل إ ن س ا ن إ ن شاء فعل و إ ن شاء ذرق وهناك أ ض ا ح ي و ا ج ب ة ما هي الاضاحي الواجبه ق هي التي ينذرها ا ل إ ن س ا ن هي ليست و ا ج ب ة في أ ص ل الشرع ولكنه أ و ج ب ه ا على نفس النذر التزام ق ر ب ة لم تتعين في أ ص ل الشرع ف إ ذ ا نذر فقط قارات واجبه عليه الأحكام ا ل م ن د و ب ة و ا ل ا ض ح ي ة ا ل و ا ج ب ة ب ا ل ن ذ ر او بالتعيين نعم ولكن هناك بعض الامور او الاحكام ا ل خ ا ص ة ب ا ل ا ض ح ي ة ا ل م ن ذ و ر ة ذكرها الفقهاء عقب الاحكام ا ل ع ا م ة ل ل ت ض ح ي ة لا بد من ذكرها قال ومن نذر معينه ة اضحية معينة كان نذر فقال ل ل علي أ ن اضحي بهذه ا ل ش ا ة عينها قال هذا يجب عليه ان يذبح هذه الشاه ما تحل ولا يجوز ان يستبدل عنها غيرها ولو كانت افضل منها ولو قال لله علي ان اذبح هذه الشاه وذبح مائه بقره بدلا عنها ما تجري. لا بد من فصل هذه الشاه لان هذه الشاه ذبحها قرب الى الله سبحانه وتعالى فيذبح ا ل م ئ ه ب ق ر فيظهر الشاه وراءها لا من لانه أدى م ذ ب ح ا ل أ نذرها ه ن لله تعالى في الوقت الذي عينه لذبحها نعم ومن نذر م ع ي ن ة فقال لله علي أ ن أ ض ح ي في ه ذ ه الشاه مثلا لزمه ذبحها في الوقت الذي عينه لذبحها فان تلفت هذه الشاه قبل أ ن يتمكن من ذبحها أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن ه ا تلفت بتقصير منه أ و تلفت بغير تقصير إ ذ ا ت ر ف ت قبل الوقت أ و ت ر ف ت في الوقت قبل أ ن يتمكن من ا ل ت ض ح ي ة إ م ا أ ن يكون مقصرا و إ م ا أ ن يكون غير مقصر ف إ ذ ا كان غير مقصر و ي ر ج د ذبحها ذهب يتبعها فماتت ما عليه شيء, ما عليه شيء. فان تلفت قبله فلا شيء عليه و أ م ا إ ذ ا اتلفها هو ب أ ي و س ي ل ة وسائل الاطلاق كان ذبحها أ و و ق ذ ه ا أ و ر ج ا ه ا او وهبها مثلا يعني ذهبت لم تعد م و ج و د ة أ و تلفت بتقصير منه أ و أ ت ل ف ه ا غيره لا بد ا ل غ ي ر أ ن يضمن الثمن قال ف إ ن أ ت ل ف ه ا هو أ و أ ت ل ف ه ا غيره لزمه أ ن يشتري بقيمتها مثلها جنسا إذا كانت من ال... نعم ا لا م ل ا بد أ ن يشتري ب ق ر ة جنسا ونوعا وسنا لابد أن جنسا يشتري مثلا جنساً ونوعاً وسناً. وان ن و ع و س ا وأن يذبحها في الوقت الذي حدده لذبح المبدل عنه وهو الشاك التي عينها و ا ل ب ق ر ة التي عينها والناقه التي عينها وتلفت بتقصير منه او أ ت ل ف ه ا غيره هذا إ ذ ا ن ذ ر م ع ي ن ة و أ م ا إ ذ ا ن ذ ر في ذمته ك أ ن قال لله تعالى علي أ ن أ ض ح ي هذه ا ل س ن ة ا ت ز م خربه من تتعين في اصل الشرع فصار في ذمته ا ل آ ن أ ض ح ي ه اذا ا ت ز م بقر ة في ذمته بقر ة و إ ذ ا ا ت ز م ناقه في ذمته ناقه و إ ذ ا ا ت ز م شاه ففي ذمته شاه و إ ذ ا ا ت ز م معزا ففي ذمته ا ل آ ن ماعز الذي يلتزمه يصير في ذمته لكن كيف يذبحه قال إ ذ ا بعد أ ن نذر ذهب إ ل ى المواشي ق ط ي ا ل الذي عنده ثم قال هذه الشاه عينتها عما عم في, في, عم في ذمتي في الوقت الذي فيه فيذا كيفت الذي الوقت اتزم قد قال هذه ا ل ش ا ة سيذبحها عما التزمته في ذمتي لكنها تلفت قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما تجزئ تلفها ما يسقط عنه ا ل ت ض ح ي ة لما ا ت ز م ت في ذمتي ذ م ة م ش غ و ل ة وعين هذه كما لو أ ن ن ي عقدت مع إ ن س ا ن عقدا قلت له س أ ن ق ل ك على هذه ا ل ا ا ب ة على ل هذه س ي ا ر ة إ ل ى م ك ة تلفت ا ل س ي ا ر ة ا ل آ ن فسخ العقد بيني وبينه ل أ ن ي أ ن ا عينت لهذه ا ل س ي ا ر ة وتلفت ما عنجزه د ي هذه ا ل س ي ا ر ة فسخ العقد و ل ا تلتئم باجره س و ر ة ث ا ن ي ة قلت له لك علي ان انقلك الى مكه بسياره, بسيارة اي سياره من ا ل س ي ا ر ة العقد بيني وبينه في ا ل ذ م له علي أ ن انقله إ ل ى مكه بعدين قلت انقله على هذه ا ل س ي ا ر ة فتلفت تلفت ولا ما تلفت انقلها ل س ي ا ر ة أ خ ر ى أ ن ا لي عليك أ ن تنقلها إ ل ى م ك ة ما يهمني تنقلها على ظ ه ر على ظهر ا ل س ي ا ر ة على ظهر ا ل ط ا ئ ر ة ب أ ي وسيله ة أن ان أ توصلني إلى توصل بكة أو أن توصل هذه الحاجة الى ح ا ج ة إ ل مكه ة ذ وكذلك النذر قد يكون نذر نذرا فإذا نذر يذبح هذه فإذا ذكشها ا اسم إجارة الزمة الزمة الزمة شاتا ما الشاتة بأنتلفات معين ثم معنى لم يتمكن من تجزئ في في في في يكون يكون عين وقد قد ومن ل الذي وتعينه يعني عين عن هذا ا التزمه قال و نذر في ثم عين ذبحه فيه فإن ثرفت قبله عليه في لأن ومن ذبحه في فيه ثرفت في في تقي عليه التصحي زمته زمه ثم ما التزمه ثبث في الزمة قبله الأصب ثبث شروط ا ل ت ص ح ي ه ا ل ن ي ة عند الذبح ان لم يسبق تعيين أ م ا إ ذ ا عين قال نذرت أ ن أ ذ ب ح هذه أ ض ح ي ة خ ل ص معك تحتاج الى ن مع ي ر م ع ي ن ة أ م ا إ ذ ا ما كان قد عين قال ان لم ي ت ب ق ت ع ي ن فلا بد من النيه عندما يذبح هو أ و عندما يذبحه وكيله أ و عند إ ع ط ا ن ي الوكيل قال وكذلك إ ن عين ك أ ن قال جعلت ا ل ش ا ة مثلا أ ض ح ي ة في ا ل أ ص ح لا بد له من ا ل ن ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ويشترط ا ل ن ي ة عند الذبح ان لم يسبق تعيين فهذا باتفاق أ ص ح ا ب ن ا في المذهب و أ م ا إ ذ ا عين فهناك خ ل ا ف ا ل أ ص ح أ ن ه يشترط ا ل ن ي ة وهناك قول عندنا ب أ ن ه لا ي ش ت ر ط ا ل ن ي ة في ح ا ل ة التعيين ل أ ن تعيينه ينزل م ن ز ل ة نيته في ا ل ذ ب ش و إ ن وكل بالذبح نوى عند اعطاء الوكيل عندما يعطي الشاى و ك ي ل ل ا ينوي التصفيه او عندما يذبح الوكيل ما نوى حينما اعطى وإنما حينما ذبح الوكيل و إ نوى م حينما ا ا ذبح ل ك ي ل نفسه في هذه الحاله وتصير ايضا اضفيه ة أم لا يجوز الأكل من ل الأكل لا قال يجوز يجوز ادخي منها أم لا يجوز؟ قال تطوعا و إ م ا أ ن تكون و ا ج ب ة ف إ ذ ا كانت م ن ذ و ر ة ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يتصدق بها كلها ما ي أ ك ل منها شيئا حتى الكرش ما ي أ ك ل ه حتى الجلد ما ي أ ك ل ه كله يتصدق به و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ض ح ي ة المتطوع بها قال له ا ل أ ك ل من أ ض ح ي ه تطوع بها وله إطعام الأغنية إطعام على سبيل ا ل ه د ي ة لا تملكهم و ا ل ت ق ع ي م ا ل ط ع ا م والتمليك أ ن ك ان أ ع ط ي ت ه جزءا ل ي أ ك ل ه فهذا يتصرف به في ا ل أ ك ل أ و في الاطعام ل أ و ل ا د ه و أ ه ل ه و أ م ا التمليك فيحق له أ ن يبيعه فيجوز لك أ ن تعطي ا ل أ غ ن ي ا ء على سبيل إ ط ع ا م لا على سبيل التمليك فيجوز له أ ن ي أ ك ل من ا ل أ ض ح ي ة و أ ن يهدي ل ل أ غ ن ي ا ء و أ ن ي ت ص د ق لكن التصدق هل هو مندوب أ م واجب قال الواجب من ا ل أ ض ح ي ة المتطوع بها ان يطعم منها ولو جزءا يسيرا أن, جزء ان يتصدق لبعضها على سبيل الوجوب للفقراء والمساكين و ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ك م ا ل أ ن ي أ ك ل الثلث ة ويهدي الثلث ة ل ل أ غ ن ي ا ء و أ ن ي ت ى ف ز ا ق ب ا ل س ل ث هذا أ ف ض ل ف ي ما إ ذ ا أ ر ا د ا ل ت ج ز ر ة لكن ما هو ا ل أ ف ض ل م ط ر ح ا ا ل أ ف ض ل م ط ر ح ا ن ت ف د ل و ط ر ح ا ل أ ف ض ل وطرحان افضل و ط ر ا ء و ا ل م س ا ط ي ن في أ ف ض ل بالتقسيم و ف ي أ ف ض ل من ح ي ث ا ل ث و ا ب ا ل أ ف ض ل وطرحان افضل و ط ر ح ث ل ث و ث ل ث و ط ر ح ا ل أ ف ض ل من ح ي ث ا ل ث و ا ب أ ا ن افضل ق ب ه ا ك ل ه ا على ا ل ف ق ر ا ء و ا ل م س ا ح ي ن إلا ل ق ي م ا ت ي أ ك ل بها للتبرك نعم قال ويتصدق بجلدها او ينتفع به وحر ولكن لا يجوز إ ع ط ا ء الجلد للذابح أ ج ر ة ل أ ن ه تقرب بها إ ل ى الله سبحانه وتعالى فلا يصح أ ن يبيع جزءا منها ويعطاه الجلد أ ج ر ة ك أ ن ه باع جزءا من هذه الشاه فلا يصح هذا لا يجوز يجوز إ ع ط ا ء ه للذابح إ ذ ا كان محتاجا يجوز إ ه د ا ؤ ه له لكن لا يجوز أ ن يقول له هذا مقابل أ جزء ر أو مقابل ج من ا ل أ ج ر نعم إ ذ ا ولدت الشاه ت التي ي ع ن التي أو ا ب ق ر ة ا ل عينها ماذا يحكم ولدها قال وولد ا ل و ا ج ب ة يذبح لا بد من ذبحه طيب هل حكم الولد كحكم أ م ه في التصدق به نحن قلنا إ ذ ا كانت ا ل أ ض ح ي ة م ن ذ و ر ة فلا بد أن يتصدق ب ه ان كلها طيب إذا ولدت ما حكم ولدت ولدها؟ قال عليه إذا ما ما طيب يجب نتصدق بها و ل د لأنه لا يعطى التابع حكم المتبوع بكل شيء. يعطى كليها ش ء نعم إنما يعطى م ح ك في بعض ل الأم أ أعطي ش ي ا ء حكم、الأمي. من حيث وجوب ذبحه لكن ما أ ع ط ي حكمه من حيث وجوب التصدق به ل أ ن الذي عينه و الشاه ولم يتعرض ل و ل د ه ولذلك يجوز له أ ك ل كل الولد ولو كانت و ا ج ب ة وله ذ ل قال ل ك و أ ك ل كله وله شرب فاضل لبنها ل أ ن ه ف ض ل ة من فضلاتها ولا تصح التضحيه لرقيق ل أ ن ه لا يملك ا ل آ ن ما عندنا رقيق قال ف إ ن أ ذ ن له سيده ان يضحي تقع للسيد ل أ ن ه مال السيد هذا ل أ ن ه مال السيد نعم ولا يضحي مكاتب بلا إ ذ ن أ م ا بالنسبه للانسان إ ذ ا أ ر ا د أ ن يضحي عن نفسه واما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يضحي عن غيره قال ولا ت ض ح ي ة عن الغير بغير إ ذ ن ه الغير إ ذ ا ما كان أ ذ ن ب ا ل ت ض ح ي ة فلا يصح لك أ ن تضحي عن غيرك بغير إ ذ ن ه ف إ ذ ا ضحيت يعتبر ل ح م قربت او أ ن ت جهلك أ و للناس أ ن ت حرك ة لا يقع ت ض ح ي ة عن الغير بغير إ ذ ن ه وما يوصي وإما يكون أوصى أوصى أوصى للميت قال ميت أمره إما بما بالنسبة قال بها ألا فإذا بها التضحية أن فتضح قد أحد ل أ ن ا ل و ص ي ة بذاتها ق ر ب ة إ ل ى الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا أ و ص ى أ ن يضحى عنه فيضحى عنه ويثاب على هذا و أ م ا إ ذ ا لم يوصي فلا تصح ا ل ت ض ح ي ة عن الميت في هذه ا ل ح ا ل ة لقوله تعالى و أ ن ليس ل ل إ ن س ا ن إ ل الا ما ا ت ع ل ل على ه سيدنا ما ح وصحبه م وسلم د وعلى آله تعا القادمة الله إن إلى الكلام ل ى ل ع ق ي ة وأرغب أن تسمى الموضوع كله لكن الوقت ضاق